سور حسين عافلات دينا شاشي اللي بالرجلين هل ما تجينا يسأل قلبك وين قلبي يقول ها ويني لوقه بالعين اغلى يكون من عيني أخلو قنب رجلين أغفي وياه بديني لولا المشي لحسين ما أحتاج رجليني صايتي وأهدافي أمشي لك حافي يا حسين لا شقك جروحي وأنت ما الروح يا حسين امشي من النجاب طيفك في عناي ووصولك الهدى يا ساكن احشاك دلالي لو تلاك من شدة اضماك للموت غل شراب دام انت وياك ضل الجسد لو ذاب يسوى الموت كل كل العمر لو حاب خذني وهاتي الراية لا والله ما أرتاب دام حسين ويايا فأنا مهلي والأصحاب كل نروح مشاية مش ما يشوينا كربة لتروينا يا حسين تدمي خطاوين وانت تداوين حسين يا غاية المنا غيرك ما نختار نتحمل العنا بس نبقى احرار كل شوق موطن والشوق لك نار dedim ben ne kelsene تكتب له اللي ملك العقول والافكار مذهوله يا مهجه المرسول جت له اشواق مرسوله يا الضام يا المقتول والعشاق مقتوله لزيارها يقول يا زوار مقبول لون زحف نجيلة يا حسين كل صدر بنارة انتظر زيارة يا حسين نتعب من الجفة ونلطم على الراس يا المرة والصفة ويا كعبة النار يا مسحة الشفة يا أطفر إحسان لا نضم بالوفاة يروينا عباس يروينا عباس